فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَ وَلِيُبْدِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ وَأَنَّ اللَّهَ أَمِينُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ إِذْ تَسْتَفِتِحُونَ فَقَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نَصْرٌ وَإِن تَّنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُدُّوا نَعُدّ وَنَنْتُمْ إِلَيْنَا قُب فَإِنْ تُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَسُورًا وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَانِ وَلَهُ عَلِيمٌ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَا أَسْمَعُهُمْ وَلَهُ أَسْمَأُهُمْ لَتَوَلَّوْهُ هُمْ مُعْرِضُونَ جِبْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ اسْتَجِيبُوا ان الله يحول بين المرء وقلبه واعلم ان الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن النار وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ